عزب سيدنا قطب العرفين الشيخ أحمد البدبي قدس سره العلي بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم نكل من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم من لا يبيننا جعلنا في عناقهم أغلان فهي إلى لذقان فهم مقمعون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 ثنين يفكذبوا بما تعزز بثالث فقالوا منا ما أنتم إلا بشراً الرحمن من شيء إن أنتم إلا ربنا يعلم منا إن كنّا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين تطيرنا بكم لم قال من قوم المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم اجروا وهم اتدوا وما لي الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آل يتنيردن الرحمن بذر إلا عني شفعة شيئا ولا يقذون إني ذل في ظلال مبين إني من تبربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من الكرمين وما أزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيعة واحدة فإذا مخامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسوله إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها عبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت عيدهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم ليه نسلق منه الأرف إذا من ظلمون والشمس تجري لمستقر هذا. لك تقدير العزيز العليم، والقمر غدرنا منازل حتى عدك الورجون القديم، للشمس ينبغي لها تدرك القمر وللليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وعيات الله أننا أعملنا فِي في الفلك وَخَلَقْنَا وخلقنا لهم مِثْلِهِ مَا ما يركبون وإن شاء فَلَا فلا لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلا حين وإذا قيل لهم تقوم ما بين يديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آيات من آيات ربه من الله كانوا عنها موراظين وإذا قيل لهم مما رزقكم الله قال الذين كفروا لله إن شاء الله وضعمه إن الله في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنت صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا علاء المرجعون ما نفق في الصور فإذا من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما بعد الرحمن والسرق المرسالون إن كانت الله سيعة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصاب الجنة اليوم في شؤون فاكهون أمزباجهم في ظلال على لرايك التكيون لم فيها فاكهة ولم ما سلام القول من رب الرحيم ممتاز اليوم هؤلاء المجرمون ألا معاد إليكم يا بني آدم لا تعمل الشيطان إنه لكم عدو مبين فأني عبدي هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ ضَلَّ مِنكُم كَثِيرٌ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ صَلَوَانِي يَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَبِثُوا فِي نَارِ مَسْنُونَةٍ عَلَى أَعْيُنٍ فَاسْتَبَقُوا الصَّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَبِثُوا أَمْسَكْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسَّ ضَغَاءٌ لَهُمْ ولا يَرْجِعُونَ فمن نعمره لك في الخالق فلا يعقلون وما أعلم نعشي وما ينبغي له منه إلا ذكر وقرآن مبيل من كان عيا ويعقى القول على الكافرين اول عمروا ان خلقنا لهم الماء منته دينا نعما فهمها مالكون وذللناها وذللناها لهم فمنها بكم لا يقولون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون فاتقوا من دون الله عله ان ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لا وجود محضرون فلا يحسن كقوله منا نعلم ما يسرون وما يعليلون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا فخصيما مبين مغرب لنا مثلا ونسع خلقه قال من يحي لظام وهي رمين وليحي الذي ينشأها ولمرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا من توقدون الا ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر ان لا يخلق مثل بلا وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعناك بذرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما على الفسقين سر إنما إن على الفسقين سرها فإذا فرت فأنصاد وإلى ربك فالرغبة بسم الله الرحمن الرحيم إنا ربك إِنْ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ عَلَى رَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ بسم الله الرحمن الرحيم كله والله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل عوض رب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاص من ذا ومن شر النفاثات في الهواد ومن شر حاسد من ذا بسم الله الرحمن الرحيم كل عوض رب الناس ملك الناس إله الناس. الناس من شر مسمى الخناس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 اللام ذلك الكتاب لا ريب فيه مدلل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة على هدى من ربهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحين قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في العرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يده وما خلفه ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء وَاسِعَ كُرْسِيُّ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ عِفْضُهُ مَا فَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ لله ما في السماوات وما في العرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفو يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملايكته وكتبه ورسله لا نفرق بين حد من وقالوا سمعنا ووضعنا وصعنا كما ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لها مشعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا إن نسلنا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا لنا به وعفونا وغفلنا لنا وارحمنا أنت مبلانا على القوم الكافرين Allah meyin nasılsın ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Selam ya Mümin ya Mümin ya Azir ya Jabbar ya Mtekbir ya Kâlîk ya Bâlî ya Mucbir ya Raffâr ya Qâhir ya Rahim ya Raza ya Fâtâr ya Alim ya Qabül ya Bâsiyâd. يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كريم يا حبيب يا مفيد يا عزيز يا, يا جميل يا جميل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيب يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصين يا مبدي يا معيد يا محي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا حد يا صمد يا متعالي يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعال يا ذر يا تواب يا متقم يا عفو يا روف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسل يا جامع يا غني يا موطي يا مانع يا ضهار يا نافع يا نور يا يا بليعز يا باقي يا مالث يا رشيد يا صبور الذي تقدست عن الأشباه ذاته، وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، وشهدت غبوبيته ودلت على وحدانيته مصنوعاته، واعد الله من قلة، وموجود الله من علة بالبر معروف، وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية ومعصوف بلا نهاية أول قديم بلا ابتداء وآخر كريم بلا انتهاء لا, ين... لا ينسب إليه البنون ولا تفنيه تداول الأوقات ولا تمهن السبون كل المخلوقات تحت قهر عظمته وأمره بين الكاف والنون. وبذكره أنسى المخلصون، وبرؤيته تقر العيون، وبتوحيده بيتهج المسبعون. أدى أهل طاعته إلى المستقيم، وأبى معبته جنات النعيم. وأعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم، يسبحه الطائر وكره ويمتيله الوحش في قفره محيط بعمل العبد وهينضمي عمل العبد سره وجاره وكفي من للمبين بتعيده وصره خض إن نقلوب الوجلة بالكره وكاشرهه ومننايات أن تقوم السماب السَّمَاءُ بمره بِأَمْرِهِ أحدادك بكل شيء عِلْمًا وخفرد المذني بين كما واحد ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء واسمي البصير. اللهم كفنا السواب ما شيت وكيف شيت إنك على ما تشاء قدير. يعني يعمل مبله ويعني يعمل نصير. مفرانك ربنا وإليك المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا مصير ثنان عليك أنت كما ثنت على نفسك. جل وجهك عز جاهك. يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد ويهزته يا عيو يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والكرام. لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث يا غياث المستغيثين لا إله إلا أنت بجاه محمد صلى الله عليه وسلم يا رحم الرحيم إرحنا. يا رحم الرحيم موفقنا يا رحم الراحمين موفقنا يا رحم الراحمين أصلحنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميل مجيد إنما يريد الله ليجيب عليكم الرجس على البيت ويطاهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahümme sallim mainland, ve sallim سيدنا seyyidina Muhammedin, ve ala alih seyyidina Muhammedin, kemâ sallyte ala İbrahim, ve ala al İbrahim. Ve bârik ala seyyidina Muhammedin, ve ala alih seyyidina Muhammedin, kemâ bârekti ala İbrahim, ve ala al İbrahim fil alamein. İnnek amîdun mecihid. Adade khalqika, merdâ'a ve كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الله صل والسليم وبارك على عين العينات وزين القيامة وكنز الهداية ودرز الحلة وعرض المملكة وشمس الشريعة ولسان الحجة مشفي الأمهات في مهام الحضارة ونبي الرحمه. أسعيدنا محمد النبي على آدم بنوع إبراهيم الخليل وعلى أخيه. الكليم على روح الله وعلى روح الله عيسى وعلى تابوت سليمان وزكريا ويحيا مشعيب وعلى آله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكريهم الغافلون اللهم يا دائم الفضل على البرية ويا باسط اليدين بالعطية ويا صاحب المواهب السنية ويا غافر الذم والخطيئات Salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin khayril vera. Sekiyyeten ala alihi ve sallihi albarratin فاغفر لنا يا ربنا في هذه الجمعية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله ويا سندي ويا ملاذي وذخري أن تكفيني حق إلى أله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الوقت يا غوث الزمان ويا خلاصة العنبياء ويا جبر الكن أقل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يا رافع الرا يا ملجأ الفقراء وأنت خير الورع يا صاحب العين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت ما دحر رسول الله معتمدي لعنه عند تكفيني يكفيني حقلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتاني بشير والذي معه بفضله عنده تلقيني يلاقيني حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ألف صلاة بعدها هامية مضروبة في تمانين بعد ألف تسعين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على النور العظيم أحمد المصطفى سيد المرسلين Vaala Ali ve Ya Allah ya Rahman irham Müslümanlari al Ahmet Mustafa Sayi'd Al Alamin. ve توافنا على الإيمان صلاتي وسلامي على بدري التمام إلى يوم القيامة وفي طول الزمان صلوات الله على ما تار الشفاعة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مظللا من غمامة يا مصطفى شيء لله صلى الله عليه وسلم يا سر من سر الله يا مصطفى شيء لله صلى الله عليه وسلم يا فيض من فيض الله ya Mustafa, şeyen lillah, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya nuran min nurillah, ya mütecelli, irhamdulli, ya mutu'ali, aslihali. Ya Resulallah, gauten ve mededen, ya Habiballah. Aleykal muhtemadu, ya nebiyya Allah, kullana şafi'an. Ente ve Allah'u la turaddu, ya Rabbi, ente Allah. Ya Rabbi, ente Allah, ya hasbu, ente Allah yessir lena la ilahe illallah Muhammadur, rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akal ve sadaka ve sallallahu ala seyidina muhammedin ve ala ve sahbihi